Kullul kullu biillahi habibi taminu kullul kullu biillahi habibi taminu wamaa ibidzaa ni ka syaahidun ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمد صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدد المدد المدد يا رسول Yeah, Allah Mawabil amin, amin bil Allah ya barab bibih. Mawabil amin, bil Allah suliwa bil baraj ya barab bibih. Amin bil Allah suliwa bil.